أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف <تصفيق> الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخو متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتن وابتغاء تأويله وما لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة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 وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا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 سيحب الشووات من النساء من النساء والبنين والقناطير المقنطره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 والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائلا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن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 ذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.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 ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم ما لك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء בי يدك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل.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 ويعلم ما في السماوات وما في الأرض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 قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله استطع آدم ونوح وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين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 Falan ma vüzdü ha? Döndü Rabbim, والله أعلم بما وضعت وليس الذكر الأنسى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كل ما دخل عليها زكريا المحراب كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عودها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا رب قال رب هبي من لدنك ذرية طيبة إنك سبيع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب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 قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقذ قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلمن لَسَ تَلَاثَة أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ طَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة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 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ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 وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَيَّ رَجِعُوكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا فِيهِ تختلفون فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلت تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم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 تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم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 إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم فلم تُحاجُنَ في ما ليس لكم بِعلمِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا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 وَدَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا وجه وَقِفُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ هَدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَارِ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 لا يؤدي إليك إلا ما دبت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله كذب وهم يعلمون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 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ونبين أربابا أيامكم بالكفر بعدئن تُمُسلمون، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب، لما أتيتكم من كتاب وحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا قال اقررتم واخلفتم على ذلك انصرني قالوا اقررنا قال فاشهد وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولائكه هم الفاسقون اف دين الله يبغون وله هم اسلم من في السماوات والارض طوعا طوعا وكرها وإليه قل آمنا بالله وما أُنزل علينا وما أُنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتى يوسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَرْتَقِى غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنِيَقُبَلَ مِن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 خالدين فيها لا يخفف عنه العذاب ولا هم ينظرون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 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِن لَّتَيْبَ رَاهِمَ حَلِيفَ فَاتَّبِعُوا مِن لَّتَيْبَ رَاهِمَ حَلِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم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 تُخَيِّرُ أُمَّةً أُخْرِجَتْ مِنَ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَمِيراً لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ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 وَبَأَوُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَقُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله يتناول آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر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 وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الألام لمن الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إِنْ تَبْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسْوُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُ وَتَتَّقُ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ قِتَالٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُم رَّبُّكُمْ بِسَلَاسَةٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ بلى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 وليتقم إن قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرف من الذي كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم فينقلب خائبين ليس لك من الأمر شيء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 ذَكَرَ الله فَاسْتَغْفَرُونَ ذُنُوبَهُمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا الله وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها ونعم أجر العاملين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 والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويضحك الكافرين أحسبتم أن تدخل الجنة؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتمه وأنتم تنظون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتلا على أعقابكم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 جلا ومن يريد ثواب الدنيا يؤتيه منها ومن يريد ثواب الاخره ومن يريد ثواب الاخره منها وسنجزي الشاكرين وكأيهم من نبي قاتل معه ربيون كثير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 والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ يَرُدُّنَّكُمْ عَلَى آقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فزعًا بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ هُنَا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 فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.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 لبرز الذين كتب عليهم القتل وإلى مطاعجهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذي وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ انتَقَلْ جَمْعًا إِنَّمَا أَسْتَزَلَهُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَّى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُّتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَسَفُوا مِنْ حَوْلِكَ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 بِسَخَاطِينَ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِسَ الْمَصِيرِ هُنَّ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 أو لما أصابتكم نصيبة قد أصابت مثلها قلت بأن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجماعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل له إبتعالوا قاتلوا في سبيل الله أودفعوا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 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يطيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح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 من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رطوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون, وخافون إن كنتم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 ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءك الرسل من قبل بالبينات, بالبينات وبالذي قلتم فَلِمَا قَدْ تَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَدْ كُنِيبَ عُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءَهُ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِن إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، وأدخل الجنة، تف قد فاز، ومن الحياة الدنيا إلا متع لا تبلاونا في أموالكم وأفسكم. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيراً وإن تصبر وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنه بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض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 الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.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 ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عامل منكم عمل عاملا منكم من ذكر أو وثا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا اكفرن عن سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُوْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُوْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُوْزِلَ إلَيْهِمْ خَاضِعِينَ